يا رسول الله عليكم قول يا بوليزا قول وصلة على الرسول والسمح دول ودول عذروا رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح رح هم دول الحلويات انتحية جنة المنزل تحية لبنز سمح سريل طمح من صابه عليك امريكا خالد نجمحنا بحقيقة بولوزا العرب ابو اميرة عالب سماء بعنانا والسلطان بالصبع لأمريكا كفور نجمي جاي لك يا صحبي من ناس ليك جاي لك يا صحبي من ناس ليك خلاص ما عادش ناس في الدنيا تخاف تخفى على بعض خلاص ما عادش ناس في الدنيا تخفى على بعض جاي لك يا صاحبي يا سيدي يا سيدي هطلع كمان يا حبيبي قول يا منى سعاده هما دول تحيه بلول تحيه عشان خاطر كل المنطوره كل بيته ال عشان اللانج الملك فاروق شبرهور بيصبح ليه حالي كنت ترسيني وحكي على حالي كنت عيني اه الناس ما بقتش ناس طويرها مات خلاص الناس ما بقتش ناس طويرها مات خلاص خلاص ما ش ناس الدنيا تخاف على بعض خلاص ما ش ناس اشتركوا